لآن ل ا ق ر موسوعه النابلسي ل ه م ط ا ا ن للعلوم الاسلاميه خ لا يقوقون فيها الموت الا الموته الاولى ووضعهم على الجحيم فاظلم من, من ربك ذلك هو ا ل ف ر س العظيم فضلا